ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموان كسنبجن او اديناك وشتنت رايكه خديده ام وات وات ملينا وكمريدي بل احياء اديت هاد حقيقه لو تسخر وديتعال ديصخرك رحت وين البحشتي دي دتي رحت وين للبرشل كنت عند الطير اتكسر ترجعك وين ببيتن البحشتي دي قسكني ودتشني تفع بي بحش لدخول شرسقي بحش لدخول الكيف ده ويدخل شيء ده ولكن لا تشعرون بس بين حسن في النظام شنو هنا بينك اجرو ديد بان من دزان الساخ